بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ولما نظم الفكر من ضرر الاوصاف المحمديه قد توجهت الى الله متوسلا بالسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه في فيه في في حات الخالص واسلات الموصولاه اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعرض ضافرا وعلى باب عزتي تحدر فترشها من هلف يضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك ذات الكاملة مستودع عمالتك وحفيد سرك وحامل راية تعوتك الشاملة الأكبر الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موتن من موتن الكرب ومنهار قاسم عمدادك في عبادك وسيكي قوش شادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المهبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إن نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم ان تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين حنايتك وان تفاضنا في جميع ادوارنا بجميل رعايتك وحسين وكايتك وأن تبلغنا من شرف الكرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحررنا فيه من نيتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرعك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافدين اللهم إن لنا أتمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا و ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسلك مجاب من الدين وتوجهنا اليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسئل بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وولاه وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته اولادنا ووالدينا واهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وادم رايتين في جميع الأقطار المشهورة ومعلِّم الإسلام والإيمان بي عليها معمورة معنى وسورة واقشِف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك علي بدك المؤمنين أجمعين وكفي الشر المعطتين والظالمين وبسوط العضلة بملاد الحكي في جميع النواهي والأكدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر ألا المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الظنوب والخطايا وادمنا في العمل بتعادك فالصدق في, في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمع وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى وألا آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة